الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما لفيهم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المقضوب على المنظام فَأُولَئِكَ كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَلَفَعَلَ اللهُ لَهُمْ مَا يُرِيدُ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَلَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِمُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَالَ لِنَفْسِهِ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ويجعل الرجس على الذين لا يحقنون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات وانظر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين قل فانتظروا إني معكم من الانتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا بِالَّذِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ فَإِنْ خِفْتُمْ أَن تَرَوْا مَثَلًا فَإِنَّ مَثَلَ أعبد الله الذي يتوفاكم وأمد أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكون من المشركين ولا تدعو فإنك إذا من الظالمين وإن يبسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رأت يصيب به من يشاء من لباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءته الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما ومن ضل فإنما يضل عليها وما أل عليكم بوكيل واتبع ما ينحى إليك واخبر حتى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالكي المكتين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الغالين قل هل ننبئكم بالأخسرين الَّذِينَ ظَنَّ شَرُّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُحْسِنُونَ ضَلَّ عَنِ الْآيَاتِ كَلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَوْمِهِمْ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ لقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا, واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا فجعلت لغم جناات في الدمث لنا خايرين فيها لا يبلغون عنها شيء ولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لنفد البحر قبل أن بينه مددا قل انما انا بشر مثلكم احى الي يوحى الي ان ما الههم إله واحد فما انزلي قوله ربي فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك ولا يشرك في ربه احدا Allah